و ف ض ي ل ه ا ل د ك و ر م ح ن ا ب ل c o m e forward. Oh o <laughs> h Thank you. y e a Hello? 「なんだ d o n u 「どうこう y o h Thank you. ارايت من اتخذ ا ل ه ا هواه من اتخذ الهه هواه افانت َ تكون َُ عليه َِْ و َ ك ِ ي ل ً ا أَمْتَغْتَهُ <تصفيق> أَمْ أكثرهم أن انهم أ اضل سبيلا الم تر الى ربك سيف مدر اسماء ل ج ع ل ه ا ا ثم ج ع ل ن ا ا ش م س ن ى Lilna minestama ه و ا ل ذ ي في أ ي ا م قمر <تصفيق> w h